بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤمنون 117. ومن الناس من يحبطون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون 118. على هدى من ربهم هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هدوى أولئك لهم عذاب مهين وإذا تكلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن نفيا أذنيه وقرأ فبشره بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات نعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم وَالْقَاسَمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَى لَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ آتَتْ نِجَبًا بِكُم وَذَرَسَتْ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأقول ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في غلال مبين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 شرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهن على وهن وفي صاله في عملي أنشكر لي ولوالدي إلي المصير وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُقْعَهُ مَا وَصَاحَبُهُ مَا فِي الدُّنْيَا نَعْفَى وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَن أَنَا بِئْسَى ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم إفطال حبة من خرزل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله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 فَصَبْرٌ جَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَنْ كَذَّبَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَوْعِدُهُمْ فَأَنَبْئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نمستعهم قليلاً ثم نطرهم إلى عذاب قليل ولإِن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله قل الحمد لله بل أثّوهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمجه من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله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 فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّهُ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 إن في ذلك لآيات لكل شَكُور شكور وإذا وشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عن ولد تقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولوده وجاذ عن والده شيئا إن وعد الله حق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 وما تدري نفس ماذا تكسب غذا وما تدري نفس بأي أرض تموم إن الله عليم خبير